بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحفر وإياك نستعي العمد عليه غير المغفو عنه على وَيَمُدُّ طَرْفًا وَيَمُدُّ طَرْفًا وَمُسْتَدْعًا كُنْ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام وَكَانَ عَرْشُ وَكَانَ عَبْدُهُ عَلَى الْمَنَاهِلِ يَنُلُ وَأَمَرَ أَنْ عَمَلًا صَلَاةً وَلَنْ يُقْضِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ بَعْدَهُ فَيَقُولُ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَا أُمَّةٌ مَّعْذُولَةٌ لَّيَقُولُنَّ إِنَّا يَحْمِلُونَ أَلا يَوْمَ يَأْتِي لَيْسَ رَبُّهُمْ عَنهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَتَسَبَّبُونَ وَلَئِنْ أَنقَلْنَا لَا بُنَاهُ أَلَمَّا نَرَوْهُ أَمْ سَتَكُونُ يَكُونَ لَيَقُولَنَّ زَهَرَ الدَّهْرِ إِنْ تُعَرِّي إِنَّهُ لَفَيْحٌ لَقُدُورٌ إِنَّ الَّذِي يَظُنُّهُ والعائد اليك والله قلت لي و على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر ثوري مثله ودعو من فأعلموا أن ما ألزل بإذن الله أعمال هم فيها وهم فيها لا يبقتون أولئك الذين ليس لهم في الآترة بالذياء وحلق ما فيها وباطئوا هماما ورحمة قلالك يؤمنون به ومن يكبر به إلى الأحزاب فالنار موعده فلا تكثير بيكين منه إنه الحق من وردك ولكن الناس لا لك. مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ادَّعَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ غَنَائك يَحْرَضُونَ عَلَى رَفْضِهِ غَنَائك الْغَضُوبُونَ عَلَى رَفْضِهِ وَيَقُولُونَ هَشَامَ على عن القارعين الذين يصدقون عن تهم الله ويرجون منها وجهه وبالآخرة والقول ان ذاك ما يفعون لم يكونوا يغزيلا في الارض وما كان له من أولياء يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يغطرون أولئك الذين خسروا أن تسروا وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يسترون ومنهم في الآخرة من أغسرون إن الذين آذنوا وعملوا الصالحات وأغسروا والاظطر والظرير والسليم هل ننسى يا منزل ابنا